لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يُتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا يَوْمِ نُورِ الْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُفْطَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ المتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم لن تغني عنهم اموالهم من الله شيئا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 فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا خبالا وادوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صجورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وَإِذَا قَالُوا عِبُّ عَلَيْكُمْ لَنَا مِثْلَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِذْ تَمَسَّكَتْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ وَإِنْ تُصْدِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضِلُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ تَعْلَمُ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ طائفه منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يفيكموا أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أَلَنْ يَكْفِيَكُمُوا أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِلُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هَذَا يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصَرَ إِلَّا مِنْهُ الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء لو يتوب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 الذين آمنوا لا تاكلوا الرباء أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون